Mmm -hmm. سابقت الهموم إليه تجري دموع اليطم في خديه تتلعثم الكلمات في فمه وترى حياة البؤس في عينيه ألم وفقر حاله ودموع ضمأ وجوع قلبه موجود من ذا يضيء له الحياة شمور من ذا يواسي ومن يؤوي كن بلسما يمحو الأنين وسعادة للآخرين ذا رحمة وفضيلة الماس كدر الثمين كن في حياتك يا ليمهن تروى الحنايا والحنين ما اجمل الدنيا إذا عشنا بها احتوته قلوب من تهوى فعل الجميل وزادها التقوى جعلت له في حضنها مأوى قلبا رحيما كي يحن عليها وبلحظة عاد الحنان إليه وتفجر الإحساس بين يدي يدي حتى رأينا نور بسمتي متلئ لأن يبدو على شفتي كم بلسم يمحو الأني وسعادة للأخر حياتك ويمة تروي الحنايا والحنين ما أجهل الدنيا رداء أجنابها متراحمين في رحمة الإنسان نستلهم الإحسان والراحمون المحسنون Yerhämohmu الرahman في رحمة الإنسان نستلهم الإحسان والراحمون المحصنون Yerhämohmu